بوك تو دويت تسعة تسعة أيام الأسبوع أيام الأسبوع بونديليك الاثنين الاثنين ثلاثاء الثلاثاء سريدا الاربعاء الاربعاء تشترتك الخميس الخميس بيتيك الجمعه سبوت السبت السبت نيدليا الاحد, الأحد. الاسبوع الاسبوع اوت من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى الاحد pierwszy dzień jest poniedziałek اليوم الاول هو الاثنين drugi dzień اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء چاترتي دان اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعه شيستي دان السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت sedmi dan je nedelja Al-yawm as-sabi' huwa al-ahad Al-yawm as-sabi' huwa al بني. نحن نعمل خمسة أي فقط نحن نعمل خمسة أي فقط